وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا تعنوا علما كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمدأناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدَنَا وَجَعَلَ اللَّهَ جَهَنَّمَ لِكَافِرِينَ حَصِيرَةً إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي الَّتِي هِيَ أَطْوَارٌ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رُؤَيَةً فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا آيَةً النَّهَارِ مُبَصِّرَةً لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء خصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه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 وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وَازِرًا آخَرًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا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 كان سعي مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضا على بعض ولا وللآخرة أكبر درجاته وأكبر تفضيلة لا تجعل مع الله إلها آخرة فتقع د فتقع د مذموما مخلولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين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 ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غطورا وآت ذا القربى حقا والمسكين وبن السبيل ولا تبذيرا